شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 بعني أهذك صاب سوية يا أبد لا تع بال الشط عن إن الشيطان كان لروحمن عصية